قال أجزل الله مثوبته قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم الآية بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب العظيم ليخرج به الناس من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى وأوضح هذا المعنى في آيات أخرى. كقوله هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وقوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الآية إلى غير ذلك من الآيات كما تقدمت الإشارة إليه وقد بين تعالى هنا أنه لا يخرج أحد من الظلمات إلى النور إلا بإذنه جل وعلا في قوله بإذن ربهم الآية وأوضح هذا في آيات أخرى كقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الآية وقوله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء الآية بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لم يرسل رسولا إلا بلغة قومه لأنه لم يرسل رسولا إلا إلى قومه دون غيرهم ولكنه بين في مواضع أخر أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الخلائق دون اختصاص بقومه ولا بغيرهم كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس الآية إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم رسالته لأهل كل لسان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 وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسله إلى الجن والإنس ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده كما تقدم وهو تفسير من ابن عباس للآية بما ذكرنا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم الآية اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة فقال بعض العلماء معناها أن أولئك الكفار جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوا عليها غيظا وحنقا لما جاءت به الرسل إذ كان فيه تسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم ومن من قال بهذا القول عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير واستدل له بقوله تعالى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ الآية وهذا المعنى معروف في كلام العرب ومنه قول الشاعر تردون في فيه غش الحسود حتى يعض علي الأكف يعني أنهم يغضون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه قال القرطبي ومنه قول آخر قدفنا أنامله أزمة فأضحى يعض علي الوظيفة أي أفنا أنامله عضة وقال الراجز لو أن سلمى أبصرت تخددي ودقة بعظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد بأطراف اليد وفي الآية الكريمة أقوال غير هذا منها أنهم لما سمعوا كتاب الله عجب ورجعوا بعيديهم إلى أفواههم من العجب ويروى عن ابن عباس ومنها أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيبا له وردا لقوله ويروا هذا عن أبي صالح ومنها أن معنى الآية أنهم ردوا على الرسل قولهم وكذبوهم بأفواههم فالضمير الأول للرسل والثاني الكفار وعلى هذا القول في بمعنى الباء ويروى هذا القول عن مجاهد وقتاده ومحمد بن كعب قال ابن جرير وتوجيهه أن في هنا بمعنى الباء وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة يعنون في الجنة وقال الشاعر وأرغب فيها اللقيط لقيط ورحته ولكنني عن سنبس لست أرغب يريد وأرغب بها قال ابن كثير ويؤيد هذا القول تفسير ذلك بتمام الكلام وهو قوله تعالى وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قال مقيده عفى الله عنه الظاهر عندي خلاف ما ابن كثير رحمه الله تعالى لأن العطف بالواو يقتضي مغايرة ما بعده لما قبله فيدل على أن المراد بقوله فردوا أيديهم الآية غير التصريح بالتكذيب بالأفواه والعلم عند الله تعالى وقيل المعنى أن الكفار جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردا لقولهم وعليه فالضمير الأول للكفار والثاني للرسل ويروى هذا عن الحسن وقيل جعل الكفار أيدي الرسل على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم ويروى هذا عن مقاتل وقيل رد الرسل أيدي الكفار في أفواههم وقيل غير ذلك فقد رأيت الأقوال وما يشهد له القرآن منها والعلم عند الله تعالى قال المؤلف أجزل الله مذوبته. تنبيه جمع الفم مكسرا على أفواه يدل على أن أصله فوه فحذفت الفاء والواو وعوضت عنهما الميم أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته